وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ لَأَكَلُوا مِنْ فَتَحِ وَقِيمَ مِنْ تَ أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سارة يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الْبَلَغَ وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْكِتَابَ ۖ فَلِمَ تَعْمُونَ ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طوعا وكفرا فلا تاسى لنقوم الذين آمنوا والذين هادوا وصابئون والنصارى من آمن بالله مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُرْسَلًا قُلْ مَا جَاءَ ஃபேரி கை குழு